كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنا للكم منه نذير وبشير وأنستغفر ربكم ثم تبو إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمو ويأتك الذي فضل فضله وإنت والله فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستقوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسعون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور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 إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن يقولن ما يحبس لا يقولن ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤ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 ائك لهم مغفرها اولائك لهم مغفرة واجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدر وضائق به صدرك ان يقولوا ان يقولوا لولا انزل عليك انزال او جاء معه ملك انما انت نذير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 من ربه ويتلوه شاهد من ويتلوه شاهد من هو من قبله كتاب موسى إمامه ورحمة ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة هؤلاء يؤمنون به.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 وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوم تجهلون ويا قوم ماينصرني من, من الله إن قرّتهم أفلات ذكرون ولا أقول لكم عند خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا يقول للذين تزدرى أعينكم لي يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الطارئين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 أم يقولون افتراه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 قيل يا نوح هبِق بسلامٍ منا وبركاتٍ عليك وبركاتٍ عليك وعراة أمم مما معك وأمّم سنُمَتِّعُهم ثم يمسّهم من عذابٍ أليم تلك من أنباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا اصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفتررون يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجره إلا على الذي فضلني أ فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم ندراً ويزلكم قوة إلى قوتكم ويزلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا وما نحن بتاركين آلهتنا عن قدرك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسون قال اني اشهد الله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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تظنه شيئا إن ربي على كل شيء حفيف ولما جاء أمنا نجيناه و الذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بأيات ربهم وعصوا رسوله وعصوا رسوله واتبعوا أمرهم أمر كل جذار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عاد كفر ربهم ألا بعده لعادي قوم هود وإلا سمد أخاهم صالح قال يا قوم عبد الله مالكم مالكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستوفره ثم توبوا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 وإنا لفي شك من ما تدعونا إليه مريباً قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدون لي غير تخسيف ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية خذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بس ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خز يومئذ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 فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتاه ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب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 وهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آديهم عذاب غير مغدود ولما جاءت رسلنا نوقا سيئ بهم سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه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 في من سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِدَعِيدٍ